سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسن عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلعن أجلهم فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن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 مَن رَضِعَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي وَاللَّائِي لَمْ يَحِضّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْهَلُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أَمْرِهِ يسرا ذَلِكَ أمر الله أن 121. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك أمر الله أنزله إليكم 123. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته askanهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهم ليطيقوا ولا تضارهم ليطيقوا عليهم وإن كن أولئك حمل فافقوا عليهم ف تعسرتم فسترضع له أخرى ليُنفق ذو ساعة من ساعته وما قدر عليه رزق فليُنفق من ما الله لا يكلف الله نفس سيجعل الله بعد عسرين يسرى وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا وكأي من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 انزلى الله اليكم ذكرا ورسولا يتلو عليكم ايات الله يبينات ليخرج الذين امنوا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها. واد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل يتنزل والامر بينهم لتعلم ان الله لتعلم